وَمَاأَثَقتُم مَِّ فَقَة أَْ نَ دَغْتُم مِن الَدْريا فَإِن اللهَّه يَعلَُم وَمَا لِمالِ مِنَ مِنْ أَصَ ومن الصدقات فنعما هي راء تخفونها وتعطون الفقراء افا هو خير لكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عنيك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وَناَا تُ فق مِن خَير قَلآافُوسِكُمْ وَماَا تُ فقُونَ إَِّ بَِ غ أَجههِل وَماَا تُفِقُ مِن خَيْر وََّائِلَكُمْ يوََ إِلَكُمْ لا تُغْنَمُون للِْف في سبين الله الذيين أحسر في سبين الن لا يستقون ضض في الأرض يحس الجائل ابنيا التعّف يحسجاع وغنيا أمن التعف تعرف بسم سحاف لا يسلون سحاف وَما تُافق مِ خَير فإِ الله فإن الله بِ ديم الذيين يافقونَ أموانالهُم الذيين يافقونَ أموالهُ بِلي وال غس فلَهُمْ أَجرُهُم آ دَرَِّهِم فَلَهُ أَجرْرُهُمْ ي آ دَرَبِّهِم وَلَا خَوْوفُ عَلَيهِم وَلَا خَوْخَُّ لَهِم